فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلَ اللَّهُ عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْقَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِّلٍ مَعْقُودٍ مُسَوَّمَةً عَنْ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِفَعِيدٍ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعفدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاط عليكم عذاب يوم محيم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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أبوالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيت ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهىكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أميت